مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا في هذا الشريط لنواصل مرانا متابعه شرح اصول الثلاث هو الشيخ عبد المقطع رحمه الله شرحنا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله تعالى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 قال من نسول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أنت لدى الأمة ربتها وأنت والحفاة العراة العالة وعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدون من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل وأتاكم يعلمكم أما دينكم الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قويش وقويش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبي وصولة نبدأ بإقراء فأرسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكدر وثيابك فطهر ووجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعناكم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز الاصنام وهجرها فقوى وأهلها والبراءة منها أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء رجبه به إلى السماء وصوضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاثة سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة الانتقال من بلد الشمس لا أن اكتف عنده هنا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم أم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى والدليل من السنه حديث جبريل والمقصود بالاستدلال بحديث جبريل هو على هو على مراتب الاسلام التي تقدم الكلام عليها في الدروس الماضيه فتقدم على تقدم الكلام على المرتبة الاولى الا وهي الاسلام ثم بعد ذلك تقدم الكلام على الموتبه الثانيه الا وهي الايمان ثم تقدم الكلام على الموتبه الثالثه الا وهي الاسلام وذكر المصنف رحمه الله تعالى ادله من القران الكريم ثم بعد ذلك ذكر الدليل من السنه على ما تقدم غير ما جاء في القران الكريم ولا يخفى ان الكتاب من ذكر الادله هذا يبعث في النفس طمانينه ويؤكد هذا الشيء ويجعل الانسان يطمئن الى هذا الامر فبعد ان ذكر المصنف الادله من القران الكريم سن بعد ذلك بالادله التي هي من السنه النبويه وذكر حديث جبريل وهذا الحديث اشتهر بهذا الاسم وهو حديث جبريل وذلك أن جبريل عليه السلام اتى إلى رسول صلى الله عليه وسلم على صورة رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ولا يعرفه أحد من الصحابة ولا أيضا يرى عليه أثر السفر فجاء وجلس عند رسول صلى الله عليه وسلم وأسند رقبتيه إلى أكبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم بعد ذلك سأله عن أشياء عظيمة وأمور كبيرة ألا وهي فيما يتعلق بمراتب الدين مرتبة الإسلام ثم الإيمان ثم الاحسان وفي كل هذه المراتب عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب يقول له جبريل صدقت فتعجب الصحابة من كون هذا السائل وكان لا يعرفون أنه جبريل تصدق عفوا نعم تعجب من قوله صدقت مع أنه يسعد فقال تعجبنا من قوله صدقت إلى أن انتهى من أسئلته ثم بعد ذلك ذهب ولم يرى فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم على, إثر على أثره أو على أرسل عليه الصلاة والسلام شخص يبحث عنه أو على أثره فعندما ذهب من يفعل عنه وجاء بعد ذلك وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لم يقف عليه علم عندئذ أن هذا جبريل وأن مجيئة على هذه الصورة وسؤاله للرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الأسئلة المهمة والأمور العظيمة أن الله عز وجل قد أرسل حتى يتعلم الناس أمر دينه ولا شك أن من العلم أو من أسباب تعلم العلم أن يكون طرح هذه المسائل العلمية على طريقة السؤال فبالسؤال يستخرج العلم وعند سماع الجواب ايضا يكون هذا أدعى إلى أن يعلم وأن يعرف وأن ينتبه السامع فلذلك ربنا جل وعلا أرسل جبريل يسأله عن, عن, عن هذه الأمور العظيمة على طريقة السؤال حتى يكون هذا أدعى لانتباه السامع ولفهم كذلك أيضا من يستمع نعم فلذلك سمي هذا الحديث بحديث جبريل وهذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان من حديث ابي هريره خرج خرجه الشيخان من حديث أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وخرجه الإمام مسلم من حديث ابن بريده عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهذه الطريقة التي من طريق عمر إنما خرجها الإمام مسلم وأما طريق أبي هريرة فقد خرجها الشيخان وقد جاء هذا الحديث أيضا من طرق أخرى عن غير هذين الصحابيين وإن كان في هذه الطرق الأخرى فيها كلام وإنما هو يثبت أو لا عرف أنه يثبت إلا من طريق أبي هريرة ومن طريق عمر رضي الله تعالى عنهما والسياق الذي يذكر في الغالب إنما هو قد جاء من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وحديث بهريرة بنحو هذا السياق ولكن فيه بعض التقديم والتأخير وبعض الزيادات اليسيرة وغالبا إنما يذكر السياق الذي جاء من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأقول لا شك أن, إن كثرة الطرق في الحديث هذا مما يقوي الحديث ومما يزيده صحة كلما كثرت الطرق ولا شك أن هذا الحديث حديث صحيح وقد تلقته الأمة بالقبول وعلى رأسي هؤلاء هم أهل الحديث تلقوا هذا الحديث بالقبول وكما تقدم أنه قد خرج في أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا فخرج في صحيح البخاري ومسلم نعم قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر نعم بالنسبة لكون الثياب بيضاء قد جاء الشرع بذلك فجاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في السنن انه قال البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم فلبس البياض هذا امر مستحب لان الشارع قد حث على هذا الشيء فلذلك جبريل قد جاء لابسا البياض وكان شديد سواد الشعر ولا شك ان هذا مما يزيد جبريل جمالا على هذه الصوره انه شديد سواد الشعر وتيابه كانت بيضاء نعم قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد نعم فهذا مما دعاهم إلى أن يتعجبوا من هذا الشخص اولا لا يعرفونه ومع ذلك كان لا يرى عليه أثر السفر يعني لم يأتي من مكان بعيد حتى يظهر عليه أثر السفر ومع ذلك هو غير معروف فيما بينه فالاصل بما أنه غير معروف إذن قد جاء من مكان آخر غير المدينة لكن ومع ذلك الصحابي قال لا يعرف منا أحد ومعلومنا إذا جاء الإنسان أو إذا كان الإنسان الآن قد قدم من سفر يرى عليه أثر السفر وبالذات كان فيما سبق هذا الشيء ف يرى عليها السفر من حيث الثياب ومن حيث أن شعر متشعث وثياب تكون ليست بالنظيفة وما شابه ذلك بسبب أنه قد قدم من سفر ويظهر أيضا عليه التعب والعياء وما شابه ذلك وبالذات هذا فيما سبق وكما قال عليه الصلاة والسلام في مرواه البخاري وفي صحيحة أن السفر قطعة من العذاب فلا شك أن السفر يحصل فيه تعب ومشاقة كما هو معلوم فهذا وجه قوله لا يعرف منا احد قال حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فاسند وقبتيه الى وقبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال بعض اهل العلم ان هذه الجلسه هي جلسه المتعلم وهو ان جبريل عليه السلام قد جلس على وقبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال ان هذه هي جلسه المتعلم وانه مستعد وأنه مستعد لما يسمع ولما يقال ولما يذكر فهو متهيئ ولا شك ان طالب العلم ينبغي له ان يجلس جلسه المتعلم وان يتهيئ لما يقال ولما يذكر وان لا ينشغل بشيء اخر او ان ينام في مجلس العلم كما يلاحظ على بعض من ياتي لمجالس العلم قد ينام في مجلس العلم وقد ذكر بعض اهل العلم ان النوم في مجالس العلم ان هذا من الشيطان بخلاف النوم عند القتال فان النوم عند القتال هذه سكينه وطمانينه ينزلها ربنا جل وعلا على عباده المجاهدين واما النوم في مجالس العلم فلا شك ان هذا من الشيطان حتى يصد الانسان من ان يتعلم وان يفهم ما يقال ويسمع ما يذكر نعم وقال طبعا اختلف في قوله ووضع كفيه على فخذي أي هل جبريل وضع كفيه على فخذي هو ول على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في روايه أن جبريل وضع كفيه على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام نعم نادى الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه ولا شك أن الأفضل أن ينادى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرساله وكما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فأنا عبد فقول عبد الله ورسوله فقلوا عبد الله ورسوله وقبل ذلك قد قال ربنا عز وجل يا أيها النبي ويا أيها الرسول فنادى باسم النبوة ورسالة وربنا عز وجل قد قال في محكم, في محكم التنزيل لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فنحن ننادي بعضنا بعضا يا عبد الله يا عبد الرحمن يا محمد ويا أحمد بينما الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن ينادى بالنبوة وبالرسالة عليه الصلاة والسلام نعم ولا يكون لا يجفي أو لا يقع الإنسان في الجفى في حقه عليه الصلاة والسلام ولا كذلك أيضا يغنو ويرفع فوق مكانته عليه الصلاة والسلام فكلا هذين الأمرين لا شك أنه ممنوع ومن الجفى ان يقول الانسان مثلا قال محمد كذا وكذا لا قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وقد جاء في حديث علي بن الحسين طالب وضي الله نعم وقد جاء في حديث الحسين بن علي الحسين بن علي بن عبي طالب رضي الله تعالى عنهما ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي وهذا الحديث لا, بأس بإسناده. هذا الحديث لا بأس بإسناده وقد جاء في حديث بهويه الذي جاء في السنن وقد جاء من طرق أن رسول عليه الصلاة والسلام قال رغم أن تم رئن عنده فلم يصل عليك وقد ذهب بعض اهل العلم إلى وجوب الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام عندما يذكر عليه الصلاة والسلام وقد قال ربنا عز وجل ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فامر ربنا عز وجل ان نصلي على رسول عليه الصلاه والسلام وان نسلم عليه تسليما وفي الحديث التي ذكرتها فيها زياده وهي انه اذا ذكر عليه الصلاه والسلام ينبغي ان يصلى عليه نعم واذا كان في مجلس واحد قد ذكر مرات عديده عليه الصلاه والسلام وصلي عليه في مره من المرات فيختفى بهذا لمن أراد أن يختفي ولا شك كلما زاد الإنسان وكلما ذكره وإن كان تعدد هذا في المجلس الواحد وفي كل مرة يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا أفضل وأكمل وأحسن نعم ويذكر اسمه عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا من باب الإخبار فعندما مثلا. تسأل من نبيك تقول نبي محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام او تقول ان خاتم المرسلين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيذكر باسمه المجود عليه الصلاه والسلام اذا كان هذا من باب الاخبار اذا كان هذا من باب الاخبار وقد جاء في صحيح البخاري من حديث انس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تسموا بإثمي ولا تكنوا بكنيتي وهذا الحديث له سبب وذلك أن رجلا قال يا أبا القاسم فالتفت عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما اياك أردت وإنما أراد شخصا آخر فقال عندئذ عليه الصلاة والسلام تسموا بإثمي ولا تكنوا بكنيتي وهذا كما دل عليه هذا الحديث هذا فيما يبدو في زمنه صلى الله عليه وسلم لئلا يلتبس بغيره لئلا ينادي إنسان أو ينادي رجلا من الناس رجلا آخر فيقول يا أبا القاسم وقد يجيبه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لم يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما يقصد شخصا آخر وهذا ما يليق وهذا ما يليك فيبدو أن هذا في زمنه وفي حال حياته وعندما توفي لا باس بهذا لا باس بالتكني بابي القاسم ويدل على هذا ما رواه النسائي باسناد جيد ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لرسول صلى الله عليه وسلم اذا ولد لي ولد اسميه باسمك واكنيه بكنيتك فقال نعم فولد لعلي رضي الله عنه ولد له محمد ولد له ولد فسماه محمد وهذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محمد بن علي بن أبي طالب وهو من كبار التابعين وكثيرا ما ينسب إلى الحنفية يقال محمد بن الحنفية تمييزا له عن الحسن والحسين لأن أمه من بني حنيفة فكثيرا ما يقال محمد بن الحنفية فهو محمد بن علي بن أبي طالب الشاهد من هذا أنه أن عليا رضي الله عنه سما ولد هذا بعد وفاة رسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الولد ولد بعد وفاة رسول عليه الصلاة والسلام سماه بمحمد وكناه بأبي القاسم. نعم، وأما قول جبريل هنا يا محمد فهذا والله أعلم إما زيادة في أن لا يعرف زيادة لا يعرف. وإما والله أعلم لأنه جاء يسأل جاء يسأل عن الإسلام وجاء يسأل عن الإيمان وجاء يسأل عن الإحسان وأن الاصل في المسلم يعني أن ينادر رسول عليه الصلاة والسلام باسم النبوه والرساله لكن بما أن جبريل جاء ب جاء بالسؤال عن الإسلام فلذلك والله أعلم نادى باسم محمد نادى باسم محمد وقد ذهب طبعا لا شك أن الملائكة لا تعصي الله ما أمرها وتفعل ما تؤمر به فلا شك أن كل ملائكه الله كلهم مسلمون نعم بإخلاق بني آدم كما تعلمون فيهم المسلم وفيهم الكافر نعم وجبريل هو أفضل الملائكه جبريل هو أفضل الملائكة وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الرسول عليه الصلاه والسلام فما مرسل للإنس والجن ايضا مرسل الى الملائكه وهذا القول فيه نظر وليس عليه دليل واضح والذي يبدو انه عليه الصلاه والسلام مرسل الى الانس والجن والدليل على هذا ان الله عز وجل قد قال على لسان رسول عليه الصلاه والسلام قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا ما ذكر الملائكه نعم وأما الجن فكت... فكما تعلمون جاء في نصوص اخرى ومنها ما جاء في قوله عز وجل عن الجن وإذ... نعم. واذ بعثنا اليك نفرا من الجن فلما فلما استمعوا قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي لوجدك امنا به ولن نشرك بربنا احدا وإذ أرسلنا, إليك واذ ارسلنا اليك نفرا من الجن يستمع وإذ صرفنا نعم أحسنتم وإذ صرفنا إليك نفع من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي للغشد يا قومنا أجيب نعم أحسنتم يا قومنا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب, ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لهم من دونه أولياء إلى آخر الآيات نعم الشاهد من هذا لا شك أن رسول عليه الصلاة والسلام ارسل إلى الجن وكما جاء في سورة الجن ان سمعنا قرانا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشبك بربنا أحدا وكما جاء في الحديث الصحيحه أن رسول عليه الصلاة والسلام ارسل إلى الإنس والجن ارسل إلى الإنس والجن نعم وقد استدل, وقد استدل بعض اهل العلم على ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يرسل الى الملائكه ان الملائكه مكلفه باعمال لم يكلف بها البشر وانما اعمال خاصه مكلف بها يعني مثلا جبريل هو الرسول ما بين الرب جل وعلا وما بين عباده هو الذي ينزل به الوحي والهدى من الله جل وعلا و مثلا اسرافيل هو الذي ينفخ في الصوب وميكائيل هو الموكل بالقطب وما شابه ذلك فالملائكة موكله باعمال خاصه بها تقوم بهذه الاعمال فالعقب الله اعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن مرسلا الى الملائكه وانما كان مرسلا الى الجن والانس نعم قال فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام ان استطعت اليه سبيلا فعندما سال جبريل سال رسول عليه الصلاه والسلام عن الاسلام بين له او رسول عليه الصلاه والسلام ان الاسلام هو ان الانسان يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانه يقيم الصلاه وانه يؤتي الزكاه وانه يصوم رمضان وانه يحج البيت ان استطاع اليه سبيلا وان هذه هي اركان الاسلام الخمسه وان الاسلام اذا اطلق ينصرف الى الدين كله كما قال جل وعلا ان الدين عند الله الاسلام وإذا ذكر مع الإيمان يكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة فكل هذه من أعمال الظاهرة النطق بالشهادتين ونعم أداء الصلاة وإيتاء الزكاة كل هذه أعمال ظاهرة وقد تقدم الكلام على هذا فيما سبق وتقدم الكلام على هذه الأركان الخمسة نعم قال صدق قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له وهو ويصدقه يعني الأصل في السال أنه يسأل لكي يستعلم ولكي يتعلم ولكي يعرف فعندما يقول صدق هذا دليل على أنه لم يكن سؤاله من أجل أنه يتعلم وإنما سؤاله من أجل أمر آخر من أجل أمر آخر وهنا كما تعلمون أن سؤال جبريل هو من أجل أن يتعلم السامع يتعلم الصحابة ويتعلمون الأمة من بعدهم ما يتعلق بالإسلام وما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالإحسان فلذلك قال له جبريل صدق وأيضا تعلمون أن أحيانا الإنسان يسأل من أجل أنه يختبر يسأل من أجل أنه يختبر المقابل نعم ولا شك أن هنا سؤال جبريل إنما هو من أجل أن يتعلم السامع من أجل أن يتعلم السامع نعم قال اخبرني عن الإيمان انتقل إلى المرتبه الثانيه وبعد الإسلام هو الإيمان فكل مؤمن فهو مسلم وليس كل مسلم, فهو... ليس كل مسلم هو مؤمن وإنما كل مؤمن فهو مسلم لان هذه الدرجات هي بالتجويد يبدا الاسلام الإسلام واذا كان اقباله اكثر وعمله اخلص لله عز وجل واكثر اتقان دخل الى مرتبه الايمان وهكذا نعم قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره فذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة وأن الإيمان يقوم على هذه الأركان الستة وكما تقدم لنا فيما سبق أن الإيمان إذا أطلق ينصر في للدين كله حيضا يدخل فيه الإسلام ويدخل فيه الإحسان وأن الإيمان إذا ذكر مع الإسلام فيكون معنى الإيمان هو الأعمال الباطنة ومعنى الإسلام هو الأعمال الظاهرة نعم قال صدقت طبعا تقدم الكلام أيضا على هذه لو كان الستة قال صدقت قال اخبرني عن الإحسان وهذه المرتبه الثالثة نعم قال ان تعبد الله كانك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك فالإحسان هو دوام المواقبة لله عز وجل وأن الإنسان يعلم بأن الله عز وجل مطلع عليه فإما أنه يعبد الله كأنه يراه ومعنى ذلك أن الله عز وجل مطلع عليه ولا تخفى من هذا الإنسان خافيه على ربه جل وعلا ويكون الإنسان دائما متذكرا لخالقه ومولاه ومراقبا لله فهنا يصل هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة الإحسان وكل محسن فهو مؤمن وليس كل مؤمن فهو محسن نعم قال فإن لم تكن ترى فإنه يرى قال صدق قال اخبرني عن الساعة نعم هنا سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الساعة نعم ولعل سؤال جبريل عن الساعة بسبب ان هناك من يسأل من الصحابة عن الساعة والرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده علم, علم متى تقوم الساعة وأن الله عز وجل قد اخفاها عن عباده سبحانه وتعالى نعم فحتى عندما يجيب الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المسؤول ما هو بيعلم من السائل حتى من يسمعه لا لا يسأل عن الساعة وكما تعلمون ما جاء في الصحيحين في حديث أنس أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام متى الساعة فسأل عن قيام الساعة فقال له ماذا عبدت لها قال لم اعد لها تقوى إلا الا انني احب الله ورسوله قال انت مع من احببت قال انس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء بعد الاسلام مثل فرحنا بهذا فقال أنا حب الله وحب رسول عليه الصلاه والسلام وحب بك وحب عمر فرجى انس رضي الله عنه انه يحشر مع رسول عليه الصلاه والسلام ومع كبار صحابه من ابي بكر وعمر نعم ولا شك أن هذا يعني بشرى للمسلم هو أن المسلم لا شك يحب رسول عليه الصلاة والسلام ويحب الصحابة فلعله يحشر معهم كذلك أيضا في هذا تحذير للمسلم من أن يحب الطواغيت أو يحب الفجرة وأهل الضلال والانحراف وتعلمون أن هناك من الناس من يحب الظلمة والفجرة والفسقة فهذا يخشى أنه يحشر معهم يخشى أنه يحشر معهم عافنا الله وإياكم من ذلك فلعل الإنسان ينتبه لهذا وتكون محبة أهل الله جل وعلا وفي الله سبحانه وتعالى ويحذر من أن يحب أهل الضلال والانحراف لئلا يحشر معهم نعم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بيعلم من السائل فبين الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ليس عنده علم متى تقوم الساعة نعم وما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليه الاعراب يسألونه متى قيام الساعة فيقول لأصرر واحد منهم قال ما يدرك هذا الهرم حتى تقوم ساعتكم أو حتى تقوم الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام المقصود هنا ليس تحديد متى قيام الساعه ككل وانما المقصود ان الانسان عندما يموت راح تقوم ساعته كل انسان عندما يموت يعني قام الساعه بالنسبه له لانه عندما يموت يدفن كما تعلمون يسال عن ربه يسال عن دينه يسال عن نبيه وينقطع عمله خلاص العمل هنا انقطع وهنا جاء وقت السؤال وجاء وقت الحساب فهذا معنى الحديث ليس المقصود أن تقوم الساعة على الجميع وأن يبعث الناس من قبورهم وأن كل أمة تاتي مع نبيها إلى آخره لا ليس المقصود الساعة الكبرى وإنما المقصود هذا كل شخص فعندما يقول الصغير منهم يقول أن هذا عندما يدرك الهرم وتقوم الساعة هي بالنسبة لهم لأن هذا الصغير عندما يكبر ويدرك الهرم وهؤلاء اكبر من عنده فالغالب انه راح يموتون قبله فالغالب انه راح يموتون قبله ومن مات قامت قيامته بالنسبه له كل واحد مات بالنسبه له ان قيامته قد قامت لانه كما تقدم انه سوف يسال وعمل ينقطع الى اخره نعم قال ما المسؤول عنها بيعلم من السؤال قال اخبرني عن اماراتها والامارات هي العلامات فجبريل انتقل إلى سؤال آخر يتعلق بالساعة وهو السؤال عن أمارات الساعة والشرع انما جاء ببيان أمارات الساعة أو جاء ببيان ذكر هذه الأمارات وأما متى تقوم الساعة كما تقدم كما هو معلوم فلم يأتي الشرع بذلك حتى يكون الإنسان, يكون الانسان مستعدا لقيام الساعة نعم ولا شك أن الإنسان ما يدري أيضا متى يموت نعم فلا بد أن يكون مستعدا لذلك فالشرع جاء بذكر الأمارات نعم قال اخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراتة العالة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان نعم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أمرين من علامات الساعة ومن امارات الساعة وكل هذين الأمرين قد وقعا الأمر الأول وقع في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه وأما الأمر الثاني فإنه قد وقع في زمننا هذا الأمر الثاني قد وقع في هذا الزمان أما ما يتعلق بالأمر الأول وهو أن تلد الأمة ربتها المقصود أن تلد الأمة ربتها هذا كنايه عن كثرة السبي وذلك عند قيام الجهاد وقد قام الجهاد في عصر رسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة رضي الله تعالى عنه وكثرة السبي وقد شرع الله عز وجل للمسلمين عندما ينتصرون على الكفار أنهم يسبون رجالهم ونساءهم أنهم يسبون رجالهم ونساءهم نعم فعندما الإنسان يتملك هذه المرأة وبعد قسمة الغنيمة تكون ملكه، فله الحق أن يعاملها معامل الزوجة يعني يأتيها ويجامعها فإذا أتت منه بولد فهذا الولد ينسب إليه هذا الولد ينسب إليه وهذه المرأة المسبيه هي مملوكه عند هذا الرجل وهذا الرجل يعتبر سيدا لها فعندما تلد هذه الامه من هذا السيد والولد ينسب الى السيد فكان الامه ولدت ماذا ربها المقصود بربها هنا سيدها هذا هو المقصود المقصود بربها سيدها وكلمه الرب طبعا تطلق على قسمين الرب على الاطلاق هو الله جل وعلا والرب مع القيد فهذا يطلق على المخلوق يقال رب العبل ورب الدابة ورب هذا العبد ورب هذه الامه وهكذا نعم فهنا عندما تلد بمولود هذا المولود ينسب إلى السيد الذي يملك هذه الأمة فكأنها ولدت ربها أي سيدها وهذا كما تقدم قد وقع في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن اتى من بعدهم نعم وأما العلامه الثانية وهي أن ترى الحفاة العرات العالة الرعاء يتطاولون في البنيان فهذه وقعت في زماننا هذا فكثير من الناس الذين كانوا يسكنون في الخيام ويسكنون في بيوت الشعر أصحاب الإبل والشاء والغنم وتركوا خيامهم وتركوا بيوت الشعر التي كانوا يسكنونها وبنوا البيوت الفارهة والقصور العالية وهذا كما تقدم كما هو آلون قد وقع في هذا الزمان في زمننا هذا من نحو أربعين سنة وإلى الآن من نحو أربعين سنة وإلى الآن وقد ذكر اهل العلم أن علامات الساعة من حيث الوقوع على قسمين بل على ثلاثه عفوا علامات الساعه من حيث الوقوع على ثلاثه <تصفيق> علامات قد ظهرت وانتهت وخرجت وانقضت ومن ذلك انشقاق القمر قال جل وعلا توبه الساعه وانشق القمر فانشقاق القمر هذا قد حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما جاء في حديث ثوبان الذي خرجه مسلم في صحيحه أن رسول عليه الصلاة والسلام قال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمة سوف يبلغ ما زوية لي منها فهذا قد وقع في زمن عليه قد وقع عفوا في الأزمان التي أتت من بعده عليه الصلاة والسلام فوصل فتوحات المسلمين وصلت كما تعلمون من حيث المشرق إلى بلاد الصين ومن حيث المغرب وصلوا إلى فرنسا نعم فالرسول عليه الصلاه والسلام قال زويت لي الارض اي جمعت فرايت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سوف يبلغ ما زويت لي منها وقد حصل ما اخبر عنه عليه الصلاه والسلام ولم يقل عليه الصلاه والسلام رايت شمالها وجنوبها وانما رايت مشارقها ومغاربها واكثر ما توسع ملك هذه الامه من جهه المشرق ومن جهه المغرب واما من جهه الشمال والجنوب كما تعلمون ما حصل توسع كبير وكثير وانما عرفنا حصل التوسع من جهه الشمال من جهه عفوا من المشرق ومن جهه المغرب نعم فهذا الشيء قد وقع كما اخبر عنه رسول عليه الصلاه والسلام ومن ذلك الذي اخبر عنه عليه الصلاه والسلام ووقع ما جاء في حديث عبس الغفامي الذي رواه الإمام أحمد ورواه الطبراني في الماجه الكبير وهو الألباس بإسناده ذكر ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ستة أشياء منها كثرة الشغل وهذا الآن موجود هذا الآن موجود واستقطاب الدم وهذا أيضا الآن موجود ومن الأشياء التي ذكرها وهي واقع الآن في زمننا هذا قال ونشر آه... يتخذون القران مزامير يقدمون الشخص لا يقدمون الا لكي يغنيهم وهذا هو الواقع الان الواقع الان عندما يختارون غالبا ليس دائما كثيرا اذا غاد يختارون الامام انما يختارون الرجل الذي عنده حسن صوت لا ينظرون الى دينه لا ينظرون الى علمه في الغالب او كثيرا او احيانا عفوا او احيانا الله اعلم لكن هذا اشتهر الان وظهر انما يختارون الانسان لحسن صوته وهذا مصداق ما اخبر عنه عليه الصلاه والسلام لا يقدمون الشخص الا لكي يغنيه يقدمون في الإمامة من اجل حسن صوته ودلاني عن المساجد انهم أن, ان هذه المساجد مر عليها الاشهر والاوقات وانهم الى الان مختاروا امام كل ما جاء واحد لا بد يستمعون إليه ومن الذي يستمع إليه يستمع إليه ناس ما عندهم لا فقه ولا علم بس يبغون حسن الصوت إذا وجدوا ان صوت حسن عينهما لا ينظرون إلى حفظه لا ينظرون إلى دينه وقد جاء في صحيح الإمام مسلم ام القوم أقرأهم لكتاب الله ما قال أحسنهم صوتا قال أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوا فعلهم بالسنة فإن كانوا في السنة سوا فأقدمهم هجرة نعم فما اخبر عنه عليه الصلاة والسلام قد وقع فكما ذكرت أن بعض الناس يعني يجلسون مدة وبعض المساجد ممن هو مسؤول عن المسجد ولا يودون إلا إنسان ذو صوت حسن ما ينظر كما تقدم إلى دينه ولا إلى علمه نعم إذا اجتمع مع اتقان القرآن إذا اجتمع الدين مع اتقان القرآن ما حسن الصوت هذا خير على خير وكما يقال نو على نو، لكن كان الإنسان فقط حسن الصوت والباقي ليس فيه بالجيد، لا هو مدخل للقرآن، ولا هو كذلك ايضا قبل ذلك ذو دين، فلا شك أن هذا ما يجوز، وقد سمعت من من بعض الإخوان انهم يعني أن هناك مسجد. وطلبوا من شاص يتولى الإمام وكان ذو صوت حسن ولكن دينه ليس بالجيد وقال لهم أنا أصلي بكم فرضين الله قال فرضين يبدو أننا الآن نسيت يبدو أننا فرض الصبح وفرض العشاء والباقي قال يعني لا أصلي إماما بكم فذكر هذا الأخو كان بعض الأخوان موجود والآن أحد الأخوان اللي سمع القصة موجود عندنا في المجلس ف. باقي الفروض وجدوا في البيت ما يقف أو بعض الفروض وجدوا في البيت ما يقف فكيف يجعلونه امام بس بس ان بس ان يقف عند مكبر الصوت ويبدأ يغني بهم فهذا امر خطير لكن طبعا هذا رجل لم يترك وقاموا عليه واخردوه من المسجد فاقول هذا الشيء قد اخبر عنا رسول عليه السلام وقد وقع كما اخبر ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد أن الأسواق تتقارب والآن كما تلاحظون الأسواق تقاربت الرسول عليه السلطة المخبر بأن من علامات الساعة تقارب الأسواق والآن الأسواق تقاربت الآن لو خرجت من هذا المكان الذي نحن فيه إلى أقصى نقطة في الرياضة إمتى الأسواق ما تنتهي ما تنتهي من تخرج من سوق إلى سوق ومن سوق إلى سوق والآن تتسوق ما تشاء وما تريد في الشارع الذي أن تتسكن فيه وكان كما تعلمون فيما سبق أن السوق الكبير في مدينة كاملة أو أن المدينة الكاملة ليس فيها إلا سوقا واحدا أو بالكثير مثلا سوقين والآن كما تقدم أبدا من تخذ بالمكان كلا أخصى نقطة في الرياض والأسواق ما تنتهي بل الآن كما تعلمون الآن ممكن الإنسان يتسوق من خلال الجهاز الانترنت وما شابه ذلك من جهاز الأنترنت وما شابه ذلك وهو في مكانه والان كما تعلمون الصحف والمجلات تذكر اسعار السلع وأسعار الأشياء فالأسواق تقاربت كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك من الذي أخبره إلا ربنا عز وجل كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من فربنا جل وعلا يخبر بعض انبياءه ببعض الأشياء الغيبية حتى تكون دليلا على صدق نبوتهم وصحة رسالتهم والأشياء التي اخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا ولا شك أن هذه الأمور عندما الإنسان يعلم بها ويعرفها ويطلع عليها يزداد إيمان عندما الإنسان يقرأ في علامات الساعة وأشواط الساعة ومعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام يزداد إيمان ويقوى يقينه فندعوك نفسا للطلع على علامات الساعة وبالذات في هذا الوقت وبالذات في هذا الوقت والإنسان عندما يطلع على علامات الساعة قد يكون هناك أيضا شغل يحدث منه بتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم له من هذا الشغل. ومن ذلك طبعا ما اخبر عنه عليه الصلاه والسلام في رواه البخاري في صحيحه بان الفرات يحسر عن جبل من ذهب فمن أدرك فلا ياخذ منه وانه تحصل عند هذا الجبل من الذهب مقتل عظيم حتى يتعاد بن المئه فلا يبقى منهم من الا واحد لا يبقى منهم من الا واحد قال الرسول فمن أدرك ذلك فلا ياخذ منه شيء والان الفرات قل الآن الفوات قل وكما تعلمون أن في إن تركيا أقامت أو راح تقيم سدود كبيرة وأن بعض هذه السدود إلى الآن مفتتحوها فهذه لا شك سوف تأسر على نحو الفوات وكما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يحسب الفوات عن جبل من ذهب لا بد أن يحسب الفوات عن جبل من ذهب وأخبره صلى عليه وسلم في الحديث الذي رواه ما محمد أن راح تكون معادن والن يأتي إليها شغار الناس يأتي إليها شرار الناس وتعلمون أن أول من بحث عن هالمعادن هم الكفار هم اللي أول شيء تنقبوا عن النفط وبحثوا عنه وكذلك عن بقية المعادن وما شابه ذلك فكما قال الرسول عليه والسلام رهتكم معادن وأنه يأتي إليها شرار الناس نعم فقد يحذر الرسول عليه السبسان عن شيء هذه العالمات اشتركوا في فكما قال الرسول عليه الصلاه والسلام واهتكم معادن وانه ياتي اليها شراب الناس نعم ف... فقد يحذر الرسول عليه الصلاه والسلام عن شيء بهذه العلامات فالانسان يحذر منه عندما يطلع عليه ومن ذلك الحديث الذي رواه الامام احمد ح... عفوا رواه ابو داود من حديث عمران بن حسين واسناده صحيح أنه... ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من سمع بالدجال فليناى عنه يأتيه رجل وهو مؤمن ثم يتابعه لما يلقي عليه من الشبه فحذرنا واسول عليه الصلاه والسلام من الاتيان من الدجال عندما نسمع به بل علينا أن ننأى عنه ونهرب منه وأن الإنسان عليه أن يقرأ بالعشر الأول من سورة الكهف كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم وان هذا مما يعصم من الدجال أن هذا مما يعصم من الدجال. وكما قال بعض اهل العلم ان زمن الدجال اصبح قريب لان كثير من العلامات قد ظهرت فأقول اقصد نعم كثير من العلامات التي تسبق الدجال قد ظهرت نعم فنعم العلامات من حيث الظهور لا تذخص قسم ظهر وانتهى وقسم ظهر ولا زال قسم ظهر ولا زال ومن القسم الذي ظهر ولا زال هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريره تكثر الزلازل والآن كما تسمعون كثره الزلازل الان كما تسمعون كثره الزلازل يعني مثلا الزلزال الذي ضرب تركيا اكثر من مره كان يقول بعض من له علاقه وعلم بطبقات الارض وما شابه ذلك يعني كان يقولون ان الزلزال يمكن يقع بعد ثلاثين سنه طبعا هذا ان كان تخمين فلا شك ان هذا ان كان كهانة او تخمين فلا شك ان هذا حرام ولا يجوز وهذا شوك والعياذ بالله واما ان كان من طريق من خلال دراسة ولا يجزم التكهن من خلال دراسة لطبقات الارض وما شابه ذلك ممكن ان يقول من خلال الدراسه انه ممكن ان يقع زلزال لكن لا يجزم متى وقوع لان ما احد يعلم هذا الا الله جل وعلا مثل الال النشره الفلكيه او ما يتعلق بالجو فمنكم من خلال دراسة وما شابه ذلك الانسان ممكن يقول ان غدا ممكن انه راح يقع مطر ممكن راح يكون الجو اغرج ممكن راح يكون الجو احق فلا لكن لا يجب لا يجزب ولا يكون هذا على سبيل الخرس والكهانة لا وانما يقول على سبيل انما يكون على سبيل الدراسه فأقولهم يحكى عن بعض هؤلاء اللي لهم علاقه بالفلك وطبقات عفوا طبقات الارض والجلود يوم شبه ذلك قالوا بعد ثلاثين سنه لكن ما شاء الله الزلزال وقد ضربهم ثم ايضا كما على قبل اربعه ايام او خمسه ايام نفس المنطقه التي ضربها الزلزال قد ضربها مره ثانيه نفس المنطقه التي ضربها الزلزال قد ضربها مره اخرى وزلازل ايضا أخرى نسال الله ان يجنبنا واياكم ذلك لا شك ان هذه الزلازل هي في الاصل عذاب عافانا الله واياكم من ذلك ومن اجل ان يعتبر الناس ويتعظ الناس فوالله ما ما في شكل هذه الزلازل التي تقع والله انها عبره لمن اراد ان يعتبر وعظه لمن اراد ان يتعظ وكما تلاحظون أولي او من كان يعني يتتبع هذا يجد ان اكثر الزلازل تضرب الناس عند الفجر سبحان الله سبحان الحكيم القادر على كل شيء لا يكون في النهار لأن الناس لهم خارج البيوت ولا يكون ايضا مثلا في أول الليل كثير من الناس مستيقظين سبحان الله عند الفجارة الناس نائمين ولا شك ما يضرب الإنسان الزلزال وهو في بيته نائم فلا شك أن الأمر يعني خطير وأمر عظيم وأمر فيه فزع فبير وهالزلاز الكب خمس طاعة ثانية أو نحو ذلك سبحان القادم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى نسأل الله أن يوزقنا وياكم العظه والعبره فأقول من الأشياء التي يخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا زالت وقعت أو وقع بداياتها ولا زالت تقع وهي قد تكون في تكاثر مسرة الزلازل ومسرة قبض العلم كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء وإنما يقبض العلم بقبض العلماء وتلاحظون الآن كثرة من يموت من أهل العلم هذا شيء مشاهد خاصة في هذه السنة وفي هذه الأشهر التي مضت فما أخبر عنه واسول عليه الصباح السلام ناشك أنه لا بد أن يقع إما شيء وقع ولا شيء وقع بعضه ولا زال هو في ازدياد أو شيء وهو القسم الثالث إلى الآن لم يقع وسوف يقع كل علامات الساعة الكبرى لم تقع كما تعلمون لكن علامات الساعة الكبرى ليست مثل الصورة إذا وقعت تتابعت إذا وقعت تتابعت فالقسم الثالث الأشياء التي إلى الآن لم تقع وسوف تقع بإذن الله وهي علامات الساعة الكبرى وأيضا كما تعلمون علامات الساعة قسمين صورة وكبرى صورة وكبرة صورة كثير منها قد وقع الصورة كثير منها قد وقع والكبرى نعم لا شك أنها سوف تقع كما أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فقول عليه الصلاه والسلام من ترى الحفات العرات العاله بعاء الشع يتطاولن في البنيان هذا الوصف الدقيق منه عليه الصلاه والسلام وقع كما اخبر تماما ترى الحفات العرات بعاء الشاء يتطاولن في البنيان هذا وقع تماما فلا شك هو ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم انما هو وحي يوحى قال فمضى بعد ان سال سمع الجواب مضى جبريل فقال فلبث مليا أو لبثنا مليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدون من السائل وفي روايه أنه أرسل من يبحث عنه فلم يجده فقال تدون من السائل كن الله ورسوله اعلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم أمر دينكم فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن مجيء جبريل إنما هو من أجل تعليم الناس دينهم وأن لا شك العلم الذي يكون عن طريق السؤال والجواب لا شك أنه أدعى إلى الحفظ وإلى الفهم ولا أن يقف عند هنا ونكمل بما شئت الله فيما بعد هذه المرة ما عرف عندما س... هنا ما يفيد أنه كان يعرف لا لا لا لا لا, لا. وإنما بيّن له أن المسؤول مو بأعلم من الساعة في هذه النقطة يعني الإنسان عندما يسأل عن حاجة يظن أن المسؤول انه ماذا أعلم منه فهذا قصده فقال رسول الله أن من يعلم منك بهذه النقطة يعني لا أن تعرف قيام الساعة ولا نعرف قيام الساعة ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن الله عز وجل ما أخبر أحد عن قيام الساعة مين والله ما جاء أن نحي عنه لكن جاء يعني عفوا جاء ذم جاء ذم هذا الشيء جاء ذم هذا الشيء والله لأنه يعني لاش يتطاوح البنيان هذا فيه يعني لجوء إلى الدنيا وركون إليها والمبالغة في زخارفها وما شابه ذلك المرجع الكتاب والسنة إلا كنت تتاصد يعني كتب معي والله كتب كثيرة من أحسنها الفتن والملاحم لبن كثير كتاب قيم جدا ومن أحسن الكتب اللي في هذا الوقت كتاب تحافل جماعة في الفتن والملاحم وأشفاط الساعة لشيخنا الشيخ مدت وجري رحمه الله كتاب قيم ونفس وفي كتب أخرى أيضا مفيدة في ذلك فينبغ وجوع إليها والله كتاب الشيخ يصل الوابل كتاب طيب كتاب مفيد قيم يا هذا الحديث ضعيف وهو ان من قال ثلاث مرات اعوذ بالله السميع العلي من الشيطان ودين ثم قال ثلاث ايات من اخر سوره الحاشو وكر الله بي سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسوا ان مات من ذلك ومن مات شهيدا هذا حديث ضعيف والتو مين ضعفه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثالث تقدم الكلام على الأصل الأول والثاني وناتي إلى خاتمة هذه بسالة وهو, وهو الكلام على الأصل الثالث نعم وهو معرفه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال المصنف رحمه الله وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذريه إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام نعم فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم تقدم الكلام على هذا الاصل وذلك في الكلام على شهاده ان محمدا رسول الله وايضا بقي هناك امور تتعلق بهذا الاصل العظيم الا وهو معرفه النبي صلى الله عليه وسلم والواجب على المسلم تجاه الرسول عليه الصلاه والسلام هو ثلاثه امور الامر الاول هو فيما يتعلق بالايمان به عليه الصلاه والسلام وطبعا يدخل في الايمان به عليه الصلاه والسلام الايمان بكل ما اخبر به وتصديق في ذلك وطاعه فيما امر والانتهاء عما نهى عنه وزجر عليه الصلاه والسلام وتقدم الكلام على هذه النقطه كما تقدم عند الكلام على شهاده ان محمدا رسول الله والامر الثاني نعم والامر الثاني الذي يتعلق بهذا الاصل العظيم الا وهو معرفه سنته عليه الصلاه والسلام والاقتداء به صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذه قضيه عظيمه ومساله كبيره وامر مهم وهو ان من تمام معرفه نبينا عليه الصلاه والسلام هو معرفه سنته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تأمر بذلك كما قال عز وجل قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية الذي جاء في السنن وهو حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنه الخلف الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد عليكم ف... يا أخوان اتصلوا داخل وكانوا وسألوا عليكم تالب وحنا اتصلت طبيب نعم ما يتعلق بهذا الاصل بد من معرفة سنته صلى الله عليه وسلم وكما قال أيضا عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري من حديث أيوب عن أبي كلاب عن مالك الحويرس قال صلوا كما رأيتمون أصلي وكما جاء في الصحيحين في حديث حمران عن عثمان أن رسول عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه نعم كما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر أن رسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم أي كما أفعل الى غير ذلك من النصوص التي تأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام ولا يكون الإنسان متابع الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعرف سنته عليه الصلاة والسلام وقد قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ربنا عز وجل يامر يا نساء رسول عليه الصلاة والسلام أن يذفون ما يتق في بيوتهن من آيات الله والحكمة والمقصود بالحكمة هي السنة النبوية وكما قال عز وجل يعلمهم الكتاب والحكمة وطبعا الكتاب هو القرآن الكريم والحكمة هي السنة النبوية نعم فإذا لا بد على الإنسان أن يعرف السنة النبوية وأن يتعلم هذه السنة حتى يقتدي برسول صلى الله عليه وسلم ويعرف ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام من الشرع وهكذا ولذلك كما قال عز وجل وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم فالسنة النبويه تبين القران الكريم وتشرح وتفسر القران الكريم فإذًا لا بد من معرفه السنه النبويه ولذلك تجد ان الانسان لا يكون موافقا في اعتقاده وفي عمله وفي قوله للحق الا بعد ان يعرف السنه النبويه لا بد من معرفه طبعا القران هو الاساس والاصل والامر الثاني والاصل الثاني هو السنه النبويه الذي يتكون منه منهما الدين فلا شك ان الدين متكون من القران والسنه فأقول عندما الإنسان فأقول نعم عفوا عندما يكون الانسان اعتقاده وقوله وعمله موافق للحق هذا لا بد ان يكون عارفا بالسنه النبويه واذا كان اعتقاده فاسد كاعتقاده اهل والبدع والضلال او كان عمله ايضا من الاعمال البدعيه المحدثه واقوال كذلك فهذا لجهل بالسنة النبوية وابتعاد عن هذه السنة نعم فإذا في معرفه الأصل الثالث لابد من معرفه السنة النبوية وانا اذكر نفسي وإخواني أنهم لابد على كل واحد منهم أن يضع يضع له وقت يقرأ فيه بالقرآن الكريم ويتدبر معانيه ويقرأ فيه بالسنة النبوية وايضا يتأمل ويتدبر الأحكام التي جاءت في السنة النبوية كما أن الواحد منه مطلوب منه أن يجعل له وردا في القرآن ايضا مطلوب منه أن يجعل له وردا في السنة النبوية حتى يعرف ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نعم الامر الثالث هو ما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم ومن ذلك فيما يتعلق بنسبه عليه الصلاة والسلام فذكر المصنف أن الرسول عليه الصباح هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم بن عبد المنافع بن قصي بن كلاب بن مرة بن, مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدرك بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وعدنان من ذرية إسماعيل وإسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم من العرب ومن العرب من قريش من العرب الذين يطلق عليهم بالعرب المستعربة أي العدنانيون نسبة إلى عدنان والجزم الثاني من العرب كما هم معلوم هم القحطانيون نسبة إلى قحطان نعم ومن عدنان هو من مضر عليه الصلاة والسلام ومن مضر هو من قريش ومن قريش من بني هاشم عليه الصلاة والسلام وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان أن رسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله اصطفى كنانه من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانه واصطفى من, بني واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم فهو أفضل الناس نسبا واشرفهم أصلا عليه الصلاة والسلام نعم وأيضاً مما يدخل تحت هذا الاصل كما ذكرت معرفه سيرته وكيف دعا عليه الصلاة والسلام ومتى نزل عليه الوحي بداية نزول هذا الوحي عليه الصلاة والسلام وكم بقي أيضاً في مكة وما يتعلق بسيرة الدعوة وبعد ذلك هجرته إلى المدينة وما حصل أيضاً من أحداث قبل أن يهاجر من الإسراء والمعراج نعم والغزوات التي قام بها عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله جل وعلا ومن أيضا من ذلك فيما يتعلم معرفة سيرة عليه الصلاة والسلام هو أيضا معرفة من أسلم أول من أسلم من أصحابه فمن تمام معرفة الواسل عليه الصلاة والسلام معرفة أصحابه نعم فمعرفة من أول من أسلم من أصحابه ومعرفه فضائل الصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين هم اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وبالذات من كان اقربهم اليه من ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومن بقيه الخلفاء الراشدين من عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وبقيه العشره ومن زوجاته بالذات خديجه وعائشه وباقي زوجاته عليه الصلاه والسلام نعم فكل هذا ما يتعلق بهذا الأمر الثالث ففيما يتعلق بالأصل الثالث هو حتى يكون الإنسان عارفا برسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا بد من ثلاثة أشياء اولا الايمان به عليه الصلاة والسلام ويلزم الايمان به الايمان بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم نعم والأمر الثاني هو معرفة سنته عليه الصلاة والسلام والامر الثالث هو فيما يتعلق بمعرفة سيرته وكيف دعوته ونزول الوحي عليه لا أن توفاه الله عز وجل تدخل في سنته تدخل في السنة نعم وطبعا الف أهل العلم وألفات كثيرة تتعلق بسنته وبسيرته عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن أفضل هذه المصنفات هو صحيح البخاري الذي يبين سنة الرسول عليه الصلاه والسلام ويبين أيضا كيف نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام فمن المعلوم من البخاري أول ما بدأ بكتاب بدء الوحي نعم وأيضا يبين فيما تعلق بصفة صلاته صيامه حجه زكاته إلى آخره والغزوات التي قام بها إلى آخره وبعد ذلك صحيح مسلم وبقية كتب السنن وهكذا وفيما يتعلق بكتب السيرة فعلي مؤلفات كثيره في كتب الشيوخ ومن احسن هذه المؤلفات عندنا ثلاثه مؤلفات عندنا كتاب البدايه والنهايه للحافظ بن كثير ومن المعلوم ومن المعلوم فيها طبعا كما المصنف بداية بداية ابتداء, بداية ابتداء فتكلم عن فتكلم عن العرش وتكلم عن نعم وبعد ذلك لا أن تكلم عن الأنبياء وسيرهم عليهم الصلاة والسلام لا أن تكلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بسيرته وقد أطال الكلام في ذلك من كثير فكتاب البدايه والنهايه كتاب قيم ونفيس في هذا الجانب نعم ومن الكتب أيضا القيمه والمفيدة كتاب السيرة للذهبي كتاب السيرة للذهب وهو في الحقيقة جزء من تاريخ الإسلام عليكم السلام يا اخوان ترا فيهم إذا كان مكان داخل آتكم تخلون كتاب طب صالح خلف طب صالح نعم كتاب كما ذكرت السيرة الزهبي وطبع بمجلدين مجلد عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ومجلد آخر فيما يتعلق بغزوات عليه الصلاة والسلام. وكلا هذين الكتابين هما جزء من تاريخ الاسلام الذهب له كتاب كبير فيما يتعلق بتاريخ الاسلام فهل كتابين جزء من تاريخ الاسلام وهم بدايه تاريخ الاسلام نعم وايضا من الكتب القيمه في السيره كتاب ابن سيد الناس عيون الاثر في معرفه المغازي والسير كتاب ابن سيد الناس وهذا مطبوع بجزئين في مجلد كتاب ايضا قيم وقد اثنى عليه ابن كثير ولابن كثير ايضا كتاب قيم جدا مختصر هو الفصول في معرفه السيره الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا في مجلد لطيف كتاب قيم ايضا ومن وايضا وع من كتب السيره ايضا المهمه او الكتب التي تحدثت عن بعض جوانب السيرة وبالذات فيما يتعلق بالجانب العقدي هو كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب للمصنف رحمه الله تعالى فهذا فله كلام على مواضع من السيرة تكلم على هذه المواضع من الناحية العقدية فهذا ايضا الكتاب قيم جدا وفي طبعا السيره للشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب وهو اختصار وتهذيب لسيره ابن هشام رحمه الله على الجميع نعم ومن الكتب القيمه ايضا التي تتحدث عن صفه صلاة عليه الصلاه والسلام وصفه حجه وصيام وما يتعلق بهذه الامور وأيضا فيما يتعلق بالغزوات التي قام بها وما يستنبط منها من أحكام وفوائد كتاب كتاب زاد المعاد كتاب زاد المعاد لابن القيم فهو كتاب قيم ونفيس كما هو معلوم نعم وطبعا ايضا كتب الشمائل هناك كتب قيمة ألفت في شمال رسول عليه الصلاة والسلام ومن أحسن هذه الكتب كتاب أبي عيسى الترمذي شمال الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا كتاب قيم جدا وكتاب ايضا في الشمائل البغوي كتاب للشماء كتاب في الشمائل للباوي صاحب شروح السنة ايضا هو كتاب قيم مطبوع بمجلدين نعم قال و له من العمر 63 سنه عندما توفي الرسول عليه الصلاه والسلام منها 40 قبل النبوه وثلاث وعشرون نبياً رسولاً من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وعمره أربعين سنة وعمر أربعين سنة ومن المعلوم أن ولادته في عام الفيل هذا هو الصحيح فيما يتعلق بولادته عليه الصلاة والسلام وكلاً غير ذلك قيل أن ولد بعد الفيل بخمسة عشر سنة وكلاً بأكثر وكلاً بنحو ذلك لكن الصواب أنه ولد في عام الفيل صلى الله عليه وسلم نعم وجلس ثلاثة عشر سنه بعد النبوه في مكه وعشر سنوات في المدينه فمدت نبوه عليه الصلاه والسلام ثلاث وعشرين سنه الى ان توفاه الله عز وجل قال بعثه الله بالنظاره عن الشرك ويدعو الى التوحيد والدليل قوله تعالى يا وسيابك ولا ولربك لا شك ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام قد بعثهم الله بالتوحيد يدعون الناس الى توحيد الله وافراد بالعباده والى ترك الشرك والبغاء من الشرك واهله نعم ليس لا ترك فقط بل إلى البراء من الشوك وأهله يتبرعون من الشوك ومن أهله نعم وكما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوت وكما قال عز وجل وما رسلنا من قبلك من رسول إلا أن نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلى غير ذلك من النصوص التي تبين أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالتوحيد ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام ولذلك قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقد تقدم الكلام على هذه النقطة مرارا وتكرارا في شرح هذه رسالة القيمة نعم قال عز وجل يا ايوه المدثر والمقصود بالمدثر هو رسول عليه الصلاه والسلام الذي تدثر بالفراش نعم قال يا ايوه المدثر قم فانذر فامره ربنا عز وجل بان ينذر عندما جاء اليه الوحي وقد خاف عليه الصلاه والسلام وتدثر ف جاء إليه الوحي فقال قم فأنذر وربك فكبر وسيارك فطهر ووجز فهجر ولا تمن تستكثر فأمره ربنا جل وعلا في هذه السورة التي تسمى بسوره المدثر أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك وأن يتبرعوا من الشرك وقد فسر المصنف هذه الآيات فقال معنى قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد كما جاءت النصوص الكثيره بذلك وربك, فكذ... فكبر وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد نعم وعندما نسنق الله أكبر أي أن الله عز وجل أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى فبما انه اكبر من كل شيء إذن هو الذي يعبد وحده وهو الذي يدعى وحده وهو الذي يرجى وحده إلى آخره نعم وثيابك فطهر أي طهر أي أعمالك عن الشرك والثياب والأعمال عفوا والأعمال نعم تسمى ثيابا الأعمال تسمى ثيابا وأحيانا يسمى عمل الإنسان ثوب وكما قال عز وجل ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ف. الإيمان والتقوى والتوحيد هي مثل الثوب مثل اللباس الذي يلبس نعم قال والوجزة نعم فهجو أي الوجزة الأصنام وهجرها توكها والبراء منها ومن أهلها كما تقدم أن التوك لا يكفي بل لابد من التوك والبراء يعني التوك أن الإنسان ما يفعل هذا الشيء والبراء هو أن الإنسان يتبور من هذا الشرك ومن أفعال المشركين فيوالي المؤمنين ويعادي المشركين فمثلا لو كان عنده صاحب وجار وجميل يدعو الأموات ويستغيث بهم مثلا لا يجوز له أن يجالس هذا ويؤاكله بل عليه أن ينكر عليه ويبين أنه عندما يدعو الأموات ويستغيث بهم ويلجأ إليهم أنه قد وقع في الشرك كذلك ايضا اذا كان بجنب بيت ضريح وما شابه ذلك او مسجد مبني على القبر لا يجوز ان يصلي في هذا المكان بل ينكر على كل من يدعو إلى من بل ينكر على كل من يأمر أو يدعو الناس الى الاتيان لهذا المكان وهكذا فلا بد من البراءه من المشركين وكما ذكر تقدم الكلام الكلام على ذلك قال أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء ولا شك أن الإسراء والمعراج قد حصل هذا للرسول عليه الصلاة والسلام الاسراء والمعراج من أكبر المعجزات التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم وقد عرج أسر به وعرج به عليه الصلاة والسلام يقضى كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة نعم وأما من قال بأنه كان من فهذا الكلام باطل هذا الكلام باطل ولا يلتفت إليه ولا يعوج عليه نعم وحصل هذا في ليلة واحدة هناك من اهل العلم من قال تعدد الإسراء والمعراج وهناك من قال ان الإسراء المعراج في ليلة والإسراء في ليلة أخرى والصواب أن الصواب المعراج مرة واحدة في ليلة واحدة مرة واحدة في ليلة واحدة نعم وقد اختلف متى وقع قد اختلف متى وقع والمصنف قال في السنة العاشرة ولعل هذا المشهوب لعل هذا هو المشهول هنا خلاف متى وقع وهذا الخلاف لا يؤسف مثل هذا الخلاف لا يؤسف لأن المقصود حصول هذا الشيء وقد وقع متى وقع الأمر واسع في هذا لكن لا شك أن هذا وقع قبل الهجرة إلى المدينة قال وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة نعم وكل هذا طبعا معلوم كل هذا معلوم وقد جاءت نعم كتب السنة وكتب السيرة تبين هذا تمام البيان ثم قال والهجرة الانتقال من بلد الشوك إلى بلد الإسلام وهي باقية لان تقوم الساعة الهجره طبعا عندنا هجرتان هجره معنويه وهجره حسيه الهجره المعنويه هي هجران المعاصي الهجره المعنويه هي هجران المعاصي والهجره الحسية هي على قسمين الهجرة الحسيه هي على قسمين الهجره الاولى القسم الاول الهجره من مختلف البلاد الى المدينه من مرسل في البلاد إلى المدينة وكانت هذه الهجرة قبل فتح مكة فكان الذي يسلم يطلب منه أن يهاجر إلى المدينة يعني إنسان أسلم مثلا في الطائف أو أسلم في مكة مطلوب منه أن يهاجر إلى المدينة إلى أن فتحت مكة في العام الثامن فنسخت هذه الهجرة كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية لا هجوة بعد الفتح أي بعد فتح مكة، ولكن جهاد وليه نعم. وأما ما يتعلق بهذا التقسيم، ما يتعلق بهذا التقسيم، فالدليل على هذا التقسيم يعني الأدلة دلت على مثل هذا، ومن هذه الأدلة التي تدل على مثل هذا ما رواه الامام احمد محمد. من حديث ضمضم بن زرعه عن شويح بن عبيد عن مالك بن يخامل عن عبد الله بن السعدي ان عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن عفوا ان عبد الله بن السعدي عندما قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا نعم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الهجره لا تنقطع ما دام العدو يقاتل الهجره لا تنقطع ما دام العدو يقاتل فقال عبد الرحمن بن عوف ومعاويه بن ابي سفيان وعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الهجرة هجرتان الهجرة الأولى هي أن تهجر المعاصي ترك السيئات والهجرة الثانية هي أن تهاجر من بلد الشوك إلى بلد الإسلام وأن هذه الهجرة باقية ما تقبلت التوبة فإذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة. إذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة وطبع على على كل على قلب كل إنسان بما كان يعمل. وكفي الناس العمل. يعني هنا خلاص بعد ما عاد تقبل توبة ما عاد تقبل توبة وبالتالي هذه الهجرة تنقطع. فقلنا هذا الحديث هو حديث. حديث حسن فيه أن الهجرة هجرتان هجرة, هجرة بترك السيئات وهجرة ب... من... نعم وهجرة حسية والهجرة الحسية كما تقدم هجرة من مكة إلى المد... عفوا هجرة من مصر في البلاد إلى المدينة حتى فتحت مكة والهجرة الثانية وهي التي أشار إليها المصنف وهذه باقية إلى قيام الساعة هي الهجرة التي يهاج فيها الانسان من بلد الشرك الى بلد التوحيد البلد الذي ينتشر فيه الكفر والشرك ولا يستطيع الانسان يظهر دينه وعقيدته واسلامه وايمانه فعليه ان يهاجم الى بلد التوحيد الى البلد الذي يامن فيه الانسان على نفسه وماله ويستطيع ان يظهر دينه وعقيدته واسلامه فهذه الهجره باقيه نعم قال المصنف والدليل على ذلك قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك معواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك أسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا رفورا نعم وهذه الآية الكريمة نزلت في أناس من أهل مكة لم يهاجروا إلى المدينة وكانت مكة لنذاك بلد شرك قبل أن تفتح من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فذم ربنا عز وجل هؤلاء الذين يتوفاهم الملائك وهم ظالم أنفسهم لأنهم لم يهاجروا بل كما جاء في فيما ظواه البخاري عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في الناس أسلموا في مكة وبقوا في مكة ثم عندما جاءت غزوه بدر خرجوا مع المشركين فنزلت فيهم هذه الآية نعم وقال عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فإيايا فاعبدون ربنا عز وجل يأمر يا عباده بأن يهاجروا عن بلد الشرف وبلد الكفر وأن أرضه جل وعلا واسعة والمقصود بذلك التي يقام فيها الإسلام والإيمان ويحقق فيها التوحيد فعلى الإنسان يهاجر إليها نعم نعم قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على... نعم ناداهم الله باسم الإيمان انتهى كلام البغوي طبعا اللي قالها البغوي هذا قد جاء عن ابن عباس في مراه البخاري في صحيحه نعم قال والدليل على الهجرة من السنة وطبعا المقصد على الهجرة التي لا تنقطع وهي الهجره من بلد الشيخ كما تقدم والكفر الى بلد الاسلام قوله عليه الصلاه والسلام لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها نعم هذا الحديث جاء عن معارض بن وضي سفيان رضي الله تعالى عنهما نعم وهذا الحديث قد رواه ابو داود ورواه ايضا الامام احمد والدارمي وغيرهم كلهم من حديث كلهم من حديث حبيز بن عثمان الرحبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن أبي هند البجلي عن معاويه بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا الحديث وهذا الاسناد اسناد لا باس به اسناد صالح وابو هند البجلي هذا من كبار التابعين وبعضهم قال إن صحابي وهو ليس بالمشهور الصواب إنه تابع يمتفير ولكنه ليس بالمشهور كما قال عبد الحق وقال ابن القطن أنه مجهول، يعني ليس بالمشهور نعم ولكن الحديث الذي ذكرته قبل قليل وهو حديث عبد الله من السعدي يشهد لهذا الحديث فهذا الحديث ثابت بمجموع مجموع طريقه وله شواهد وله شواهد نعم وفائدة الهجرة طبعا من بلد الشرك والكفر إلى بلد التوحيد واضحة وهو أن الإنسان في بلد الشرق يخشى عليه أن ينفتن وأن يترك دينه وأن يفتن عن إيمانه وايضا ما يستطيع أن يظهر دينه ويكون مستضعف في اخره فعليه أن يهاجر إلى بلد التوحيد حتى يظهر الإسلام والإيمان ويتعوم مع أخوان المسلمين قال فلما استقر بالمدينه أمر ببقية شراع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والاذان والجهاد والأمر بالمعروف أنه عن المنكر وغير ذلك, ذلك من شراع الإسلام نعم من المعلوم المعلومة نشاء الإسلام نزلت شيئا فشيئا أول ما أمر الرسول عليه والسلام بالتوحيد ونهي عن الشرك وجلس على هذا مدة قيل عشر سنوات كما تقدم ثم فرض الله عز وجل عليه الصلاة ثم بعد أن هاجر فرضت عليه الزكاة والصيام في السنة الثانية ونعم والزك... الصيام وعقون الزكاة ثم الحج بعد ذلك فرض وقيل الحج انه فرض في العام الخامس وقيل في العام التاسع نعم أكوى المتعددة لكن الحج فرض بعد ذلك وباقي شاعر الإسلام أيضا بعض المحرمات مثلا يعني كان مثلا شرب الخمر هذا في أول الاسلام جائز ثم حرمت الخمر بعد ذلك وكان مثلا نكاح المتعد ياعز ثم حرم بعد ذلك ونسخ هذا الحكم وهكذا فالدين نزل شيئا فشيئا لأول ما نزل كل جميعا كان صعب على الناس وكم يمنع هذا بعض الناس من الاسلام فربنا عز وجل برحمته بعباده انزل دينه شيئا فشيئا نعم قال خذا على هذا عشر سنين في المدينه وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق وهذا دينه لا خير نعم وهذا دينه اي الذي جاء في القران والسنه هو الذي تقدم من تنبيه المصنف عليه قال لا خير الا دل الامه عليه ولا شر الا حذرها عنه نعم وكما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعب عن عبد الله بن عمرو من العاص ان رسوله عليه الصلاه والسلام قال ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان حقا عليها أن يدل امته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسوف يصيب اخرها بلاء وفتنه وامور تنكرونها الحديث فلا شك أن الواسل عليه صبصان كل خير دعان إليه كل شر حذرنا منه قال والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه نعم ودائما المصنف يذكر التوحيد لأن النصوص ذكرت هذا وأن التوحيد هو أساس الدين وكل كل كل الأعمال توجع إلى التوحيد كل الأعمال توجع إلى التوحيد قال وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر عنه الشر لأن هذا هو أساس الشر قال والشرك بالله وجميع ما يكرهه الله الله الى الناس كافة كما قال عز وجل على لسان الرسول قل يا أيها الناس اني رسول الله إليكم جميعا فرسل عليه الصلاة والسلام مرسل للناس كافة ومن ذلك طبعا أيضا مرسل الى الجن قال وافترض الله طاعة على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس ان رسول الله اليكم جميعا نعم ومع الاسف بدا بعض الناس يقولون ان من امن بالله واليوم الاخر حتى لو لم يؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام يعني من اهل الكتاب انهم اذا ماتوا على ذلك بعد البعثه انه يكون مصيرهم الى الجنه وهذا كفر هذا كفر هذا اللي يقول هذا الكلام ان كان جاهل فيعلم نعم وان ابى فهو كافر يقتل موتد والعياذ بالله فهذا كفر ورده عن الدين عافنا الله واياكم من ذلك نعم قال بعثه الله نعم إلى الناس كافه الى اخره قال واكمل الله به الدين والدليل قول تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نعم هذه الايه بين فيها ربنا عز وجل ان الدين قد حمل قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون نعم فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات ولا دل على هذا كثيره نعم لكن هناك من الجهال ممن يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت وهذا بالحقيقة جهل تكذيب لما جاء في القرآن والسنة النبوية لكن لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية هي أكمل من حياة الشهدة لا شك أن الشهدة كما قال الله عز وجل أنهم احياء عند ربهم مرزقون ولا شك أن الأنبياء وعلى راسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حياته أكمل من حياه هؤلاء الشهدة لكن هذه حياة برزخية وأما الحياة الحسينة في الدنيا فلا شك أنه قد مات عليه الصلاة والسلام قال والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قول تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نقودكم تارة أخرى نعم وقد تقدم أن هذا ركن من أركان الإيمان الستة الايمان بالبعث باليوم الآخر نعم قال وقوله والله أنباتكم با... أن من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شوا فشوا والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى نعم لا شك أن كل إنسان يحاسب نعم على عمل أن كان خيرا فخير وكان شربا فشرب وطبعا الإمام بهذا لا شك أنه من أساس الدين وأصله ومنه أركان الإمام كما تقدم وهناك من الجهال ممن ينكر البعض ويجهل امر البعث وقد ذكر الشيخ محمد بن الوخاب ذكر ان هناك قبائل في زمنه من بعض قبائل العرب انهم يكون البعث وهذا بسبب الجهل بسبب غلبة الجهل عليهم فجعل المصنف هذه الرساله شامله للامور الكليه وللقضايا العقديه قال ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير نعم فلا شك أن كل الناس يبعثون ويحاسبون على أعمالهم وأرسل الله جميعا الرسل مبشرين ومنذرين نعم لأن من الإيمان كما تقدم بواسل عليه الصلاة والسلام الإيمان بالأنبياء ورسل الذين أرسلهم الله عز وجل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وهذا كما تعلمون وكم من أركان روك الإيمان قال والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل نعم وأولهم نوح عليه السلام هو أول رسول الى اهل الأرض كما جاء في حديث الشفاعة المخرج في الصحيح نعم نواقل هاتوا وهمتا زينا على الشريط الثالث فتواصلوا معا